السلام عليكم وبركاته الحمد لله والسلام على العديد مصطفى على سيام في المشتبة ولمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكدين الشرف وبعد إخوتي الكرام نادي المضان نازلنا مع التفسير ونازلنا مع السنة نا نا بسم الله وصلنا الى قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن خاف من موسم جنافا واثما فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم كتب كتب عليكم اي فرض عليكم وما كتب الله تعالى ما فرض الله عليكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا اي ترك مالا ان يوصي في هذا المال يعني كتب الله عليكم ان يوصي احدكم عند الموت حتى لا ينشغل هذا الخير او له مال يعني له مال فيه أن يوصي أن يوصفي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وانترك خيرا ترك مالا فعليكم بالوصية وأنتم قادرون على الوصية حتى لا أتي إذا مات فأقول لفلان كذا وفلان كذا وأما مقدار المال الذي يوضع فيه الوصية ما حد. يعني عنده دليل صريح من الكتاب أو من السنة على التحديد ما في تحديد المسألة مسألة تقريبية وعلى مسألة ملك المال في هذا الباب وأيضا الوصية لا تتعدى الثلث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير حتى أن بعض العلماء يرى بأن السنة الغض عن الثلث في هذا الباب لأن النبي سماه كثيرا فمعنى ذلك أنه عليه أن يأخذ بالاقل منه عليكم السلام وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا ورد عند العباس بسنة صحيح أنه قال لو غض الناس عن الثلث يعني الأفضل أن يكون أقل من الثلث لا سيما وأن التعليل الذي جاء به الحديث ظاهر عندما قال النبي صلى وسلم أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تغرهم على, على, على على الناس نعم رجل الله عنكم أحسن الله عليكم ورحمة الله مقامكم واختلف العلماء هل الوصيلة كانت ندبا أو واجبة فقولان القول الأول وهو بأنها ندب مستحبة والصحيح أنه كتب عليكم يعني فرض عليكم أنها كانت فرضا قال ابن عباس هذه الايه العظيمه نسختها ايه نزلت وهي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ماذا قول عمر رضي الله عنه انه قال ان هذه الايه نسختها ايه المواريث عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه هذه الايه نسختها ايه المواريث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون. هل تجب لهم أم لا هي لا تجب؟ ولكن يستحب. وأقول الأقربون أولى أولى بالمعروف في هذا الباب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون أو أبيهم أن يوصي لغيرهم. وهذا وهذا بيان النبي قد قال أدناك ثم ثم أدناك وقد قال على الصَّدَقَةِ لذوي الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة لزينب امراه بن مسعود رضي الله عنه وارضه لكن ات كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وانترك خلال وصية للوالدين والأقربين قل كل وصية لوالث فإنها منسوخة ولان تأكيد النسخ نسخ ما كان بالسنة النسخ كان بالكتاب تأكيد هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوالث لا, لا وصية لوالث لكن هناك زيادة عند الدار القطني لا وصيل الورث إلا أن يرضى الورث. الزيادة ضعيفة الزيادة ضعيفة لكن مع ضعفها فإنها لكن مع ضعفها فإنها, فإنها يعمل بها. لأن كل صاحب حق انتهازل عنهم فلا إشكال فيه قال الله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم احمد السلام عليكم معلش السلام طيب كل انا خدنا مكان حضرتك ده ده منه او ده ده عندي مشوار في المنصره طب, طب عليك يا صباح <تصفيق> <حيوة>. <تصفيق> لينا تغيبتي امس ليما تغيبتي امس بدناك يكرمك يا الله <تصفيق> الرحمه رضي الله عنك فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه نعم يعني فمن بدل أمر الوصية بعد أن سمعها فإنما الاسم على التبديل لا على الموصي ولا على الموصي له بل الذي هو الذي يتحمل الاسم لذلك ختم الآية بقوله إن الله سميع عليم يعني سمع الموصي وعلم الموصله وعلم ما فعله والذي بدله وان الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا من الله جل في علا تهديد اكيد ووعيد شديد بانه يعلم المتلاعب ويعلم المزور ويعلم الذي الذي ينقل الامر من على اصله واسسه واساسه ويزوره فإن كان الله يعلمه فسيحاسبه وحساب الله عظيم سبحانه جل في علا لا لا يغرنك حلم الله عليك ولا يغرنك أن الله جل وعلا قد مهد لك أو أمهل, أمهل لك فاعلم بأن الله مع أنه غفور رحيم هو شديد العقاب فلما آسفونا انتقلنا منهم ذلك قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولذلك هدده بقوله إن الله سميع عليم سمع الوصية وعلم الموصى له وعلم ما بدله وعمل به الذي سمع هذه الوصية وبدلها قال فمن خاف من موسى لا حول ولا كتل بالله لله ما فضل ما عطى بشأن القدر قدر اشتروا أعظم الله لكم من أجه رضي الله عنكم فمن بدأ قال فمن خاف من موس جنفا أو اسم فأصلح بينهم فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف من موس جنفا أو إثما رجل الله عنكم أحسن الله جنفا أو إثما معزرة يعني وطبعا في قراءة موسط قراءة عاصم قال فمن خاف من موسط فمن خاف من موسى أي العلم من خاف يعني علما من خاف من موسط جنفا علما من موسط من موسط من مو من ميلا عن الجاده ميلا وجورا والقول الثاني فمن خاف الخوف نفسه ذاته نعم فالاول يخاف وجود الجو والثاني يخاف أن يكون من من محمد حمد فريد نعم جنفاً أو إسماً والجنف ولا معناه الميل عن الحق والإسم ايضا ميل عن الحق فهو للتنوع من خطأ من نص جنفا أو اسما نعم وقيل الجنف الخطأ والإسم هو العمد في الخطأ والحق أن الجنف هو الخروج على الحق والميل عنه والجو فالنخط العامد قد يسميان, يسميان بذلك معناها من حضر رجلا يموت فوجده وهو يموت أسرف في الوصية أو قصر عن حق كان عليه فليأمره بالعدل ولينصحه وقد قال النبي وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم وقد قال الله تعالى كان الله في عونه عبد ما كان عبده في عون أخيه أمر عفنا عن المنكر لا بد أن يكون فيه في هذا الباب أمرا عظيما جدا فلابد بد أن ينصح وأن يكون أمينا بالعفنة عن المنكر فلذلك قال مخافا من, من موص جنفا من موص جنفا أو إثما فلا أصح فاصح فينا فلا إثم عليه يعني له الأجر الكبير فقولوا فاصلح بينهم اي أوصى له بالخير وقال له كن عدلا ولا ولا, ولا, ولا, ولا و و و و والجور وكن وكن منصفا واياك والظلم حرام وآيش حرام وآيش حبيبي عميلا الله يرضى عنك حبيبي الاستاذ الكريم دي عليكم أحدان أحدان عميلا عميلا حبيبي, حبيبي, حبيبي, حبيبي بسم الله رضي الله عنه ثم قال الله تعالى فمن قاطع من موس جنفا او اثما فاصلح بينهما وهل فيها دلاله على الامر بالاصلاح م? فالإصلاح واجب والنصيحة واجبة في بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله والرسول أئمة المسلمين وعامتهم رضي الله عنكم جزاك الله خيرا رسول الله وعامته فهذه نصيحة أيام نصيحه نصيحة عظيمة من الله من, من الله تلف علاء لعباده وهي أيضا تأسيس للإصلاح وتأسيس للتوفيق أن يكون الممات على خير ما يكون لأن الأعمال بالخواتيم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أخذ الكلام لا إله إلا الله دخل جنة فالأعمال بالخواتيم من ختم له بالخير بعث على هذا, على هذا الخير لذلك قال الله تعالى إن الله غفور رحيم يعني لو أصلح وأمره بالإصلاح وأمره بالصلاح وأيضا رفع عنه الإثم فإن الله غفور رحيم يغفر ما مضى ويرحم فيما يأتي ويعطي على الحسن أمثالها لضعف كثيرة وإذا تراجع المرء على السيئة بدلها حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم عبي بسيئة تنفع منها خد تبقواها لو سيئة هنا أنت أيها الكريمة أنا شو ماشا رد عليه رد عليها تولي رد عليها. حبيبي أشكا سنعمل أبوارك أشكا سنعمل أبوارك أشكا سنعمل أبوارك الله الحمد لله الله يفضل أبوارك أمع الله شوف معك أبوارك طيب السلام عليكم إن شاء الله حريص والله حريص والخير ما الله يعلم الحمد لله أحمي أنا أحسن متيه والله الله الحمد لله شكرك الله الحمد لله آه آه أنا خلص خلص الحرقة وغيرة معك ذا إلى الظهر عايز عايز الصبح معك يعني كيف مشي بوجهنا تك معك إلى إلى الصباح ما مش مش مش صحيح. صحيح. لا ما فيش حاجه شاء الله غير ان شاء الله تعالى باذن الله ماشي حالك ماشي صامت عشان اطمن لأنه هو كده هيموت ما سجلناش حاجه يا رب فاهمين المره دي هملكوا فهد ربي أحسن الله اليكم ورفع الله مقامكم ام شيخ انت اتم هذا وشيخ دي انا انا شديد اعترفت الشيء ودا شيء خلاص ويه لا ليه ما انت على الناس خلاص فين واحنا كان هذا ما يجوز هذا الكلام يبقى ما يجوز اصلا إذا قال الله تعالى فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله هو ما فيها كما قلت الإصلاح بل وجوب الإصلاح وعلى الإنسان أن يسعى أن يكون مصلحا ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قال من الغرباء قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة فوفي وقت قال أناس قليل صالحون في كثير على فساد قال قليل مصلحون هم صارحون في انفسهم مصلحون لغيرهم هم صارحون في أنفسهم مصلحون الغيرين. نحن لا نتعرى عن ما ولا عن تعدي لكننا يجب علينا ان نصلح من انفسنا ونسارع في ذلك ونحن نفعل ونسير, ونسير, ونسير ونحن نسير على الطريق وايضا نصلح غيرنا لذلك بسنة صحيح ابن عينا قال خير الناس على الإطلاق الواثقه بين رب الناس والناس خير الناس على الاطلاق الوسطة بين رب الناس والناس ولذلك أقولنا بأن طريق الإصلاح هو الطريق الصحيح، وقلت بأنه يعني, يعني, يعني بد أن نشهد وننظر في الواقع الذي نعيشه وننظر في الماضي القريب والماضي البعيد والنظرة في المستقبل يبقى عندنا أطر ثلاثة ننظر في الماضي القريب والماضي البعيد وننظر في المستقبل بعين الفراسة وعين القدر وننظر في عين الشرع في هذا الباب وننظر ما نحن فيه من حال الآن وصلنا إليه ونربط الأطر الثلاثة متلافمة وتنظر في الماضي القريب لما وصلنا إلى ذلك والماضي البعيد الفرق بيننا وبينهم كم من مفاوذ بيننا وبينهم وننظر في النظرة المستقبلية التي فيها الأمل والبشارة وفيها الطريق الموسطي لهذا الأمل والبشارة أما الأمر والبشارة بشر هذه الأمة بالرفع والسنة والتنكين إلى يوم الدين. وأما كيفية الوصول إلى ذلك هذا أمر جلل لأن الله رسم لنا طريقا لنصل به إلى الغرباء إلى الطائفة المنصورة إلى الطائفة الناجية إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الذين قد بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء القوم على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. فالماضي القريب ماضي, ماضي يعني, يعني فيه ما فيه من شديد اللقواء والشده وال, وال يعني التلبيس وفيه ما فيه من يعني من النواقص الشديدة الذي اودت بنا جميعا وفيه ما فيه من الهوى والشح المطاع واعجاب كل ذي رأي برأيه وفيه ما فيه من الخروج منه بغلو أو بجفو والاعتداد الوسط الاعتداد الوسط قليل جدا نادر وفيه ما فيه أيضا من التلون وقال حذيفة إياكم والتلون فلذلك واجب علينا الإصلاح في كل شيء إصلاح من أنفسنا أولا ونحن لا نتعرع عن عيب وعن خطا وعن زلل فنسعى في إصلاح النفس ونستغفر الله على على التجاوز والتعدي ثم نسعى سعيا حثيثا إلى إصلاح الغيث وهذا أمر مهم لن يكون إصلاح الغير إلا بعد التمسك بما كان عليه الأولون لا يمكن لإصلاح الغير إلا بذلك ولا يمكن لنا حتى أن نستفيق من الكبوة إلا بذلك عمكا ما كان لله يبقى في أخ تكلم معي في مسألة فأنا تعجبت وسكت ما رضيت أن أجيب ثم قال, لا قال لي الإجابة عندي ما كان لله يبقى ما كان لله يبقى فعلامة علامة الاخلاص البقاء علامة الإخلاص البقاء اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين البوابه المنطقه اثبات النسخ في الكتاب ردا على المعتزله الذين يخشون البداء الأعمال الاعمال اسماء الله الحسنى وصفاته العلى كل اسم ينضم لاسم كمال فوق كمال كمال فوق كمال الحمد لله